you、mm -hmm. 「今できる」<音楽><音楽> you Yeah. No. o y e إلا ت ن ص ر و س ي ق ى おい 「なんだ و َ ك َ ل م ُ الله َ هي العليا َْ والله َُّ عزيز ٌَِ الحكيم ُْ صدق الله العظيم, صدق الله العظيم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 لما تيسر من آ ي ا ت الله البينات ا تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي استهلالا لحفلنا هذا الذي ننقله لحضراتكم على الهواء م ب ا ش ر ة عبر موجات إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم والتي تحتفي وتحتفل مع جموع المسلمين في م ش ا ر ك ا ل أ ر ض و م غ ا ر ب ه ا ب ح ل و ل ه ذ ا ا ل ع ا م ا ل م ر ك ه ا ل م ش ا ر ك المشاركه ا ل ه ا ل ه المشاركه ا ل م ش ا ر ك ل م ش ر ك ه ل م ش ا ر ك ه ل م ا ل م ش ا ل م ش ا ل م ش ا ل م ش ا ر ك م ش ا ر ك المشاركه المشاركه المشاركه ا ل م ا ل م ش ا ا ل م ش ا ر ك ا ل م ش ر ك ا ل م ا ل م ش ا ر ك ه المشاركه المشاركه المشاركه ا